ALLAHU Allah Motie erbij, mocht محرا فاضلين وتجادلين جدلي بي قبل المني يا محرا فاضلين وتجادلين جدلي Oh بشر محبا ولو برؤيا إني محبون بذكر أحمان بشر محبا ولو برؤيا اطلبنا عليا كم ذاونا